بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَجِنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ الزانيه والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئه جلده ولا تاخذكم بهما رحمه في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر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 وحر مذالك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأو بعات شهداء فجلدوهم فجلدوهم ثمانين جلدهم ولا تقبلو لهم شهادة أبدا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 مِن فَشَهَادَةِ أَحَدِهِم فَشَهَادَةُ أَحَدِهِم أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ وَالْخَامِسَةُ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ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 ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله توب حكيم